do الذين يقول الن رد mm -hmm. Oh Um... يَدِعْقُوا وَلَقُتُلُونَ وَأَلْقُتُ عم سي فند شرم بعم ابن علي ولا رضي قط أمم وَقَدْ غَلَبُوهُمْ فِي دِينِ نَا كُنَّا يَسْتَوْنُ تَكَرِيفَ شِدَّةِ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا or وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك there لا يتخذ المؤمنون الكافرين على ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تستقوا منهم تقال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ما الله هو ما من صوغي ترى 哎我哈 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر ما عملت من طير محضرا وما عمل من a um. والله غفور رحيم قل أعطي the Mm Al-Fatihau. والله أعلم بما